مَقَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمًى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَمُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يُحِلُّ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لا قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لونا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم ما لا ينظر